دين قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله اللَّهَ نَعْبُدَ إلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَخِذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِذْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَالْمُلْقِحِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُنْكَرِينَ وَالْمُخَالِفِينَ وَالْمُخَالِفِينَ وَالْمُخَالِفِينَ وَالْمُخَالِفِينَ وَ نا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إذا راهما وما أنزلت السورة والإنجيل إلا من بعده أفلاتعون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 كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أول الناس بإبراهيم ل الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَدَّ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأتتم تشهدون.